وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ونخيل صنوان وغير صنوان يسطى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يَعْقِلُونَ وَإِنْ تعجب فعجبوا قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاب الله يعلم ما تحمل كل أنفا وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال من أثر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو بالليل وسارب بالنهار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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ الْفَلَامَ رَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِوَالِهِ من وَاللَّذِي يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَوْا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ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 قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وَمَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومقواهم جهنم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 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم, ويخشون ربهم ويخالهم بسم الله الرحمن الرحيم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 والذين صبروا بطغان وجه ربهم وأقام الصلاة وأفقوا مما رزقناهم وأفقوا مما رزقناهم سرّوا على ويدرؤون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 كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو, لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا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 أفلم ينئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهب الناس جميعا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 والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضها قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عرضيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإن